بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتلون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 وقالوا يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ 1. So if I put it, and I knit myself by 손� Israeli, Haніlegi would fix it to be a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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبَّ رَبّ فَأَضِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إلَى يَوْمِ الْوَقَتِ الْمَعْلُومِ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولا أغويّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب, وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئ عبادي أني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 قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا مِنَ من القانطين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 إلا آل لوط إن لم نججوهم أجمعين إلَمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ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 اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إِلَيْهِ ذلك الْأَمْرَ أن ندابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنְهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَأَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن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 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة, فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبعد أحبتنا وقد استمعتم إلى هذا الشريط فانا نطالبكم بحق لنا عليكم وهو النصيحة فنرجو أن تكتبوا إلينا وتتصلوا بنا فنحن منكم وبكم والمؤمن مرآة أخي ونذكر أحبتنا في جميع أنحاء العالم بأن حقوق إصداراتنا محفوظة لدينا ونحذر من المسخ والاقتباس ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والآخرة مع تحيات مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بجدة المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير عبد الله بن عبد العزيز شرق ميدان الطائرة تليفاكس ستة تسعة واحد أو رقم ستة تسعة صندوق بريد 5572 اثنان الرمز البريدي اثنان واحد اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته